إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معنا بفضل الله ومنه الحديث الثاني من هذه الأربعين المباركة للسيد الحصور الإمام النووي عن عمر رضي الله عنه قال بينما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 ثم انطلق فلبست منيا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث كما يسميه بعض أهل العلم يسميه بأم السنة كما أن الفاتحة هي أم القرآن فإن بعض أهل العلم يسمونه بأم السنة وذلك لأن جميع السنة تعود إلى هذا الحديث وهذا الحديث قد اشتمل في كلماته هذه الموجبة في اللفظ الكبيرة في المعنى اشتمل على الشريعة كلها ففيه بيان العقيدة لبياد أركان الإيمان الستة وفيه بيان الشريعة بذكر أركان الإسلام الخمسة وفيه الكلام عن السلوك والأخلاق بذكر الإحسان هذا الحديث كما ترون أن عمر رضي الله عنه وقد مرت معنا ترجمته كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى جبريل في هذه الهيئة التي وصفها عمر جاء متعلما في حسن أدبه وحسن سؤاله ومعلما لغيره من الصحابة عن طريق أنه كان متسببا في السؤال النهاردة لأن الفوائد التي ذكرها الشيخ العسيمين طويلة فندخل على الفوائد مباشرة وإذا وجدت فائدة في الحديث في رواية أخرى لهذا الحديث ذكرتها ونحن نسير وآمل من الله عز وجل أن يشرح لي صدري وأن يؤثر لي أمري وأن يحلل العقدة من لساني فتفقه قولي أسأل الله ذلك إنه ولي ذلك ومولاه يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا الحديث يستفاد منه فوائد طبعا كل الشرح بتاع الشيخ العثيمين أو التعليقات معكم صح ولا لا؟ معكم؟ طيب كل يتابع بأنه طبعا كانت الشك والبر الماضية أنه لم يكن هناك كتاب يراجع منه فالآن معكم الفوائد فانظروا في الفائدة فإذا أضفنا إضافة فضع هذه الإضافة على الفائدة وحسب يقول هذا الحديث يستفاد منه فوائد منها أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه وهذا الهدي يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا عشرة من الناس ومجالسة وألا لا ينزوي عنهم هناك فائدة لم يذكرها الشيخ قبل هذه الفائدة وهي قوله إذ طلع علينا رجل شديد بياض السياب شديد سواد الشعر هنا عمر رأى هذا الداخل فلفت نظره هذا المنظر الذي جاء به فوصفه بأمرين كلاهما متح امر هو مكتسب والاخر جبلي امر مكتسب والاخر جبلي وصفه بوصفين الوصف الاول هو ايه شديد بياض الثياب هذا الوصف المكتسب وهو ان هذا الطالب الذي اتى معلما ومتعلما اتى في احسن ثوب واحسن زي فهو اتى في هذه الثياب البيضاء ومن السنة لبس البياض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وأما الصفة الأخرى الجبلية وهو أنه شديد سواد الشعر في رواية ابن ماجه قال شعر الرأس فإذا أتى فيظهر رأسه ويظهر أنه كان شديد السواد في رأسه والصفة الجبلية الأخرى أو الصفة المكتسبة الأخرى أنه كان شديد بياض الثي. ومن هنا ينبغي لطالب العلم حال مخالطته للعلماء والإخوان أن يلبس ثيابا نظيفا. لسنا صوفية يقولون إن المرقعة أو الملابس المتسخة دلالة على الزهد. نقول أبدا إنما اختيار الثياب. ولبس هذه الثياب بهذه الطريقة سنة سنة وذكر هذه الصفة في هذا ذكر هذه الصفة في هذا الحديث دلالة على أنها صفة متحن فينبغي حتى على طالب العلم ولو كان له ثوب هذا الثوب لا أقل ينبغي أن يكون جديدا لا أبدا إنما يكون نظيفا أن يكون الثوب نظيف على الأقل يحافظ على كاوية هذه المسألة تؤثر في نفوس من يرى والصفة الأخرى أنه شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، أي مع هذه هذا البياض الشديد وشدة سواد الشعر لا يرى عليه غبار ولا يرى على ثوبه أشياء من التي تعرض للمسافر في سفر من اتساخ الثوب وغيرها. قال ولا يعرفه منا أحد. طبعا هنا قال لا يرى عليه أثر السفر. في رواية عند أبي أعلى قال لا نرى عليه أثر السفر وكأن هذا المنظر شاغل أو شغل الصحابة كلهم لما دخل بهذا المنظر الأنيق نظر إليه جميعا كذلك أيضا الفائدة التي ذكرها الشيخ مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعض طلبة العلم قد يظن أحيانا أن الانزواء العزلة عن باقي إخوانه هذا هو المقصود نقول لا إنما العزلة بقدر العزلة بقدر والخلطة أيضا تكون بقدر كما سيبين الشيخ قالوا من فوائد الحديث أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة ما لم يخشى الإنسان على دينه فإن خشى على دينه فالعزلة أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وهذا الحديث رواه البخاري ورواه أبو داود عن أبي سعيد الخذري يقول يوشك أي يقترب اقترب أن يكون خير مال الرجل وفي رواية أبي داود مال المسلم غنماً وهنا قال غنم يتبع بها شعف الجبال وشعف الجبال أي أعلى الجبال أعلى الجبال ومواقع القطر أي المطر لماذا يفعل ذلك قال يفر بدينه من الفتن فالمسلم مطالب أن يفر من الفتن ولا يواجه هذه الفتن ويقول يعني أنا قوي أنا إيماني قوي إلى غير ذلك نقول إن الفتن خطافة قال ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يمكن أن يظهروا للناس بأشكال البشر لأن جبريل عليه الصلاة والسلام طلع على الصحابة على الوصف المذكور في الحديث رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد ولكن هنا فائدة مهمة وهو أن الذي أخبرهم أن هذا جبريل هو من الوحي المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل فبعض الناس قد يقول أنه تأتيه الملائكة نقول ما الدليل يعني لو أن شخصا أتاك قال لك أنا جبريل وأتيتك الآن أسلم عليك صدق ولا لا ليس عندنا برهان ولا دليل ولذلك هذا مسلك خطير جدا أن الناس يأخذوا هذا الحديث فيقولون أنه يجوز أن تتصور الملائكة أو يتصور الجن في صورة آدميت كما في بعض الأحاديث يقول يخرج فيكلمني ويفعل كذا وأستعين به في كذا وكذا نقول من الذي أدراك أن هذا ملك أن هذا ملك يعني يذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس على المتعبدين في قصة الحارس الكذاب قال وكان يخرج بأصحابه إلى دير الميران فيريهم أشخاص يريهم أشخاص على خيول أشخاص بيض على خيول فيقول هذه الملائكة من الذي أضرانا نحتاج إلى وحي حتى يقول أن الذي أتاك هو ملك حتى نتيقن من هذه المسألة فدع عنك بأ كل ما يقوله الصوفية الذين يغالون في هذه القضية يعني بعضهم يقول لي أنا شخصيا واحد منهم قال لي أتاني بالأمس أبو بكر وعمر فكلام عجيب كلام عجيب وغريب يعني مسألة من الغرابة فانتبه انتبه لأن بعض من نسب أو من ينسب إلى العلم قال كنا جالسين مرة في مكة واختلفنا في مسألة فأتانا شخص فقال يا مشايخ انتبهوا إلى الاسم المعرف في قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال أنظر إلى الاسم المعرف لتحل لكم القضية قال فوجدنا الحل فلما انصرف طلبناه فلم نجده فيقول هذا الشيخ يقول فظننت أنه ملكا ما الذي أخبرك مسألة تحتاج إلى وحي يخبرنا أن هذا هو ملك قالوا من فوائد هذا الحديث حسن أدب المتعلم أمام المعلم حيث جلت النبي عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة هنا نأخذ فائدة كلمة أمام النبي فلا ينبغي أن يجلس الطالب بجوار المعلم أو خلفه إنما يجلس فين أنا أسمحك عشان مكان بيت <تصفيق> ولكن هذه فائدة أنك تجلس أمامه ليكون الإقبال بينك وبين المعلم يعني على جهة الإقبال المطلوب قال هذه الجلسة الدلة على الأدب والإصغاء والاستعداد لما يلقى إليه وطبعا من الجلسات أنه لا يجلس مستندا إلى شيء في غير اتجاه المعلم طبعا برضه أنا مسمح اللي ركن على العمود أنا عارف الوقت طويل الناردة فأنا مسمحكم بعض أهل العلم يذكرون أنه ينبغي أن يغطي رجليه أيضا بثوبه إذا جلس إنما طبعا إحنا يعني المسألة الحمد لله <تصفيق> الحمد لله وأنا فرحان إنما حدش فيك وطلع كيس كلبز يأكله قدامي <تصفيق> قال والاستعداد لما يلقى إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخزيه هنا أسند ركبتيه إلى ركبتيه أي ركبة جبريل عليه السلام الى ركبة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا في الاقبال على العالم والقرب منه عند المحادثة لان يحتاج الى رفع صوت والى ازعاج فيقترب منه يضع رجله او ركبتيه الى ركبتي ولذلك يقول أهل العلم قاعدة ان من احترم احترم ومن اقبل اقبل عليه من احترم احترم ومن اقبل اقبل عليه ولا يستفيد طالب العلم من المعلم بمثل الادب احفظوا هذا بمثل الادب قال ووضع كفيه على فخذيه هنا اختلف اهل العلم ووضع كفيه على فخذيه بعض اهل العلم قالوا ان هذه الضمائر تعود الى جبريل عليه السلام أي ووضع كفي نفسه على فخذي نفسه وبعضهم قال ووضع كفيه على ركبتيه أي وضع جبريل كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا التأويل الثاني وهو وضع كفيه على ركبتيه يسانده الحديث الصحيح الذي عند النسائي قال وفيه وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهر المراد إذن الأقرب أن جبريل وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم أن هذا فيه حسن أو فيه يعني الدلال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال أنه فعل ذلك للتعمية وهذه كانت عادة الأعراب أنهم يفعلون مثل ذلك فعل كل الأقرب ما رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله عنه قال وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 يا رسول الله، يا أيها النبي، كما ناداه الله عز وجل في كتاب. هذا أحد التفسيرات في الآية. التفسير الثاني للآية: ولا تجع لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً. أي لا تظنوا أن دعاء النبي على أحد منكم كدعاء أحدكم على أخيه. فإن دعاء النبي مستجد. جاب وأما أنتم فلستم كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على التفسير الذي معنا قال يحتمل أنه قبل النهي أي قبل نهي الله تعالى عن ذلك على أحد التفسيرين كما بينا ويحتمل أن هذا جرى على عادة الأعراب الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينادونه باسمه يا محمد وهذا أقرأ لأن الأول يحتاج إلى التاريخ في الحقيقة هناك احتمال ثالث وهو ما روادني وقرأته لبعض أهل العلم وهو لا تجعلوا أي أنتم أيها البشر أما هذا الناهي ليس مرادا منه الملائكة فيكون عندنا ثلاث إجابات عن قوله يا محمد أن هذا قبل الناهي وهذا قد يكون بعيدا لأننا نعلم ما هو تاريخ النهي حتى نعلم الناس من المنسوخ الأمر الثاني أنه على عادة الأعراب وقد جاء جبريل عليه السلام في هذه الهيئة متخفيا حتى لا يعرفه الصحابة في بادي الأمر الأمر الثالث أن هذا مختص ببني آدم وليس مختصا بالملائكة وهو أقرب إلى نفسه قالوا من فوائد هذا الحديث جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم لأن جبريل كان يعلم الجواب لقول في الحديث صدقت ولكن إذا قصد السائل أن يتعلم من حول المجيب فإن ذلك يعتبر تعليما لهم إذن من الممكن أن يكون عندك فائدة وأنا مررت على هذه الفائدة فلم أذكرها فتقول طيب يا شيخ أليس كذا كذا؟ فألتبه أنا أن هذه الفائدة قد فاتت وأنت تعرفها فيتعلم الغيب بذكر الفائدة فيكون الجميع قد تعلموا بسببك أن فتؤجر بهذا بهذه الفائدة إنما سؤال المتعنت أنه أريد يثبت أنه يعني عنده عضلات مفتولة في العلم يأتي يسأل أسئلة محيرة لشيخه يقول سألته في عشر مسائل ولم يجبني عن واحدة وكأن المشايخ يعرفون كل شيء لا كلام يعني باطل وذلك السلف كانوا يقولون من فاته أو من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله احفظوها السلف كانوا يقولون من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله يعني سئلنا ألف مسألة على كم نجيب عشان تبقى شيخ وتبقى عالم ليس هناك نسبة قد تكون عالم فعلا وقد تكون في كلها لا أدري وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال لا أدري فقال له السائل أنت صاحب رسول الله وتسأل عن مسألة وتقول لا أدري فأقبل إلى نفسه وقبل يدي نفسه بي سيده جدا وقال سئل أبو عبد الرحمن عما لا يعلم فقال لا اعلم لابد ان تشجع نفسك على هذه المسألة لان طبعا النفس بتحتاج الى الافتئات مش عارف بس يقولوا عليها جاهل يقولوا ما درستش المسألة دي يقولون لا اعلم هذا الباب من الفقه طب اين المشكلة ليس هناك مشكلة ابدا انما المشكلة انك تقول على الله عز وجل ما لا تعلم فان القول على الله بغير علم اشد من من الإشراك بالله قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا إياك إياك ولذلك هذا الترتيب كما يقول ابن القيم بدأ بأسهلها وثنى بأشدها وثلث بأغلظها ثم ربع بهذه التي تدمر الإنسان فإياك قل لا أدري وبكل فخر قل الله ورسوله أعلم فهذا كان ديذن السلف وهذا ركن راتين من مدرسة أصحاب الحديث أصحاب الحديث دي مدرسة أو فقه أهل الحديث قالوا الحديث لهم مسألة مدرسة خاصة بهم من أحد عمودها قولهم لا أدري فإياك أن تقطئ لا أدري شرط أن أنت بعض الناس يقول ده أنا شيخ والتحيت وإذا سئلت مش عرف أجاوب فأنا مالتحيش دلوقت نقوله عام الشيخ اتق الله وهو كل واحد ملتحي هل الصحابة كانوا يعلمون كل شيء لا ابدا فإياك إياك من هذا الظن السيء أو أن تظن في غيرك أنه إذا قل لا أنه لا علم عنده أبدا إنما قد تكون مسألة مشتبهة على العالم يحتاج فيها إلى أن يرجع أحد الأدلة يعني من ثلاثة يام أخ من إخواننا في الوادي الجديد. لقيته بالتصل بيسأل يسألني عن مسألة. قال كان عندنا كبش صغير ما تتأممه يعني يتيم ولا لا. لا. يتيم يتيم. قال في الحيوانات هو موت الأم وفي بني آدم هو موت الأب دون البلوغ. فقال لي كبش يتيم فحاولوا أن يرضعوه استحالة الرضاعة. فالمهم واحد من الأعراب اللي معاهم قالوا له رضعوه من حمار لبن حمار. فقال لي طب الكبش ده كبير الآن وسمن نعمل في ايه رضع لبن حمار كابش رضع لبن حرام. حمار فطبعا المسألة فيها منازعات كثيرة جدا فانسلوا عم الشيخ انتظر وراجع المسألة واردوا عليك دي فيها مشاكل فرجعت المسألة فاستفدت حلها من ابن عابدين في الحاشية قال وجدي غزي بلبن خنزير قال ويحل جدي غزي بلبن خنزير فإن قلنا أن لبن الحمار نجس على الراجح عند أهل العلم فمثله لبن الخنزير ويحل الجدي فهنا يحل الكبش خلصت المسألة وتعلمت أن هناك مسألة ذكرت في الكتاب الفلاني في المسألة الفلانية هذا لابد أن أنت تتعوده لأن هذا يربيك إنما تخلى هو سألني وانا قلت أيها ما أنبت اللحمة وأنشد العظم فوهرم أقصت بني آدم على بني جدي فده ينفع يبقى أنت جابت لخبط وأنت تقول على الله ما لا تعلم فانتبهوا أن لا أدري حصن وأمان اللبن نجس بس هو الجدي أحل خلاص مفيش حاجة لأن قالوا أن اللبن لا يؤثر في اللحم اللبن لا يؤثر في اللحم في لحم الكبش يقول أيضا ومن فوائده أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عن المعلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما كان جبريل هو السبب لسؤاله جعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم قال يعلمكم صح ولا لا ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الإسلام له خمسة أركان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك وقال الإسلام أن تشهد إلى آخر ما ذكره ومن فوائد الحديث أنه لابد بد. أن يشهد, يشهد الإنسان شهادة بلسانه موقنا بها بقلبه أن لا إله إلا الله أنا عايزك بقى الفائدة ده إيه؟ تعض عليها بالنواجز كلمة شاهدة بمعنى أقر عن علم ويقين تحفظ دي شاهدة أي أقر بلسان يعني عن علم ويقين بقلبه حفظ لا شاهد يعني ايه اقر عن علم ويقين يبا اذا كلمة شاهد شاهدة فيها اعتقاد الى جانب العمل باللسان إذا اعتقاد وعمل يبا كلمة شاهدة اقر عن علم ويقين ايه ان هناك اعتقاد بالقلب واقرار باللسان الكلام ده مهم جدا فلابد أن تشهد يعني أن تعلم وتتيقن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقر بلسانك بذلك ولذلك يقول أهل العلم أن من شروط الحكم على الإسلام عن الرجل بالإسلام أن ينطق الشهادتين بلسانه مع قدرته يعني واحد أتى فعلم وتيقن أن هذا الدين هو دين الحق وأن الله تصرف إليه العبادات وحده فلم ينطق الكلمة نقول هذا مؤمن أو هذا مسلم لا وإلا أبو طالب كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين ومع ذلك لم يدخله ذلك الإسلام بل كان نيرسل لم يقول له يا عم كلمة حاج لك بها عند الله عز وجل فإذا هذا يرد على جموع كثيرة من الناس يقولون مثلا ان البابا الذي مات بابا اوروبا الذي مات السابق يقولون يا عم الشيخ لعله مسلم لعله دين يصرفها من اي كتاب لا تصرف انما لنا الظاهر لم ينطق بالشهادتين عندنا ما زال كافرا وضحت يقولك ده جايز يكون مسلم من اللي قال جايز دي بقى واخذ بالك فعندنا الشرع مبني على أشياء منها أنه بد من النطق بالشهادة مع علم القلب ويقينه إذا لم يكن هناك علم للقلب ويقين ونطق الإنسان هذه الكلمة عصم دمه وماله في أحكام الدنيا الظاهرة ولكن لم يكن مؤمنا عند الله عز وجل إنما كان منافقا كحال المنافقين نطقوا بالكلمة لعصمة الدماء والأموال وهم عند الله في الدرك الأسفل من النار وهم كفر والعزو بالله واضح الكلام ولا لا يبقى قال لابد أن تشهد أي أن تعلم بقلبك وتتيقن وأن تقر بلسانك أن لا إله إلا الله فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فتشهد بلسانك موقنا بقلبك أنه لا معبود من الخلق من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الشجر أو الحجر أو غير ذلك حق إلا الله وأنما ما عبد من دون الله فهو باطل لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ففي بعض روايات الحديث قال أن تشهد أن لا إله إلا الله في رواية, في رواية أخرى عند مسلم من حديث أبي هريرة قال ما الإسلام قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا قال ان تعبد الله لا تشرك به شيئا يبقى اذا تفسير لا اله الا الله هي ان تعبد الله لا تشرك به شيئا وكلمة شيئا نكر في سياق النهي فتعوم كلمة شيئا نكرى في سياق النهي فتعوم اي لا تشرك به لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا حجرا ولا شجرا ولا غير ذلك ومن فوائد هذا الحديث طبعا هناك تفاصيل دقيقة أنا لا أذكرها اعتماد أنكم تأخذونها في التوحيد أو تدرسونها في الفقه فنمرر الفوائد سريعا حتى لا نطينها ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين لا يكمل إلا بشهادة أن محمدا رسول الله وهو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي ومن أراد تمام العلم بهذا الرسول الكريم فليقرأ القرآن وما تيسر من السنة وكتب التاريخ ومن فوائد هذا الحديث طبعا لابد من تمام المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم قراءة التاريخ ولكن قراءة المحب ولا تكن كهذا الشخص مزعة تسأله تقول له ماذا تعرف عن غزوة الخندق فالغزوة الخندق سهلة جدا. قال لها كده يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في جروب عرفين الجروب مجموعة يعني وكان الكفار في الجروب التاني فقال له سلمان يعني رضي الله عنه نحفر خندق قال اوكيه بقى النبي الليل اوكيه فتخيل دي معرفة بالسيرة ايضا فنسأل الله العافية قال ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع شهادة أن �لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ركن واحد وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين الإخلاص لله وهو ما تضمنته شهادة اللا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله ولهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في حديث ابن عمر وسيأتي معنى بني الإسلام على خمس فذكر الشهادة ومن فوائد هذا الحديث ألا يتم إسلام العبد حتى يقيم الصلاة وإقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة حسب ما جاء به الشرع ولها إقامة الصلاة إقامة واجبة وإقامة كاملة فالواجبة أن يقتصر على أقل ما يجب فيها والكامل أن يأتي بمكملاتها على حسب ما هو معروف في الكتاب والسنة وأقوال العلماء ولذلك قالوا إقامت الصلاة إما بدوامها والمحافظة عليها وإما بإتمامها على وجهها قال وإيتاء الزكاة أي إعطاؤها إلى مستحقها وصوم رمضان قال فهو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ورمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وحج البيت هو القصد الحج أصل لغة بمعنى القصد والحج في الشرع قصد مخصوص قصد لأداء القرب ومنها حج البيت أو قصد البيت على جهة التقرب والطاعة قال وقيد بالاستطاع الحج لأن الغالب فيه المشقة وإلا فجميع الواجبات يشترط لوجوبها لاستطاعة لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن القواعد المقررة عند العلماء أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة يعني إذا كان هناك أمر واجب والإنسان عجز عنه فنقول أن هذا العجز يسقط عنه به هذا الواجب لا يكون واجبا عنه يعني مثلا القيام في الصلاة واجب وركن فإذا لم يستطع القيام نقول أنه لم يكن واجبا على هذا الشخص غير المستطيع لأن العجز لا يوصف صاحبه لا بإيجاب شيء عليه ولا باستحباب شيء عليه قال ولا محرم مع الضرورة قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فمع الضرورة الرسول الملكي للرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق لأنه قال أنه كان يسأله قال أخبرني ثم يقول صدقت فقوله أخبرني فيه فائدة أن نيوي السلام إنما يتكلم بالإيه بالخبر وعن طريق الوحي وقوله صدقت أنه هو الصادق صلى الله عليه وسلم المصدوق بأبه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائده أيضا أن الإيمان يتضمن ستة أمور وهي كما ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقذاء خيره وشره قال ومن فوائد هذا الحديث التفريق بين الإسلام والإيمان وهذا عند ذكرهما جميعا فإنه يقصر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب ده من ناحية أن الإسلام يقول هو عمل ظاهر والإيمان هو عمل الباطن إذا اجتمع وإذا افترق صار كل منهما يشتمل على معنى الآخر أيضا ولكن هنا فائدة في الحديث مهمة في قوله شهد إن شهد كما ذكرنا أنها اعتقاد وإيه وقول عمل إذن الإسلام لا يصح من العبد إلا إذا كان معه قدر مجزئ من الإيمان. يعني إحنا قلنا لابد أن يكون اعتقاد شاهد أعتقده فأقر صح ولا لا يبقى اعتقاد دي جزء من الإ من الإيمان. يبقى المسلم إذا كان مسلما لابد أن يكون معه قدر مجزئ من الإيمان وإلا إذا لم يكن معه كان منافقا. صح ولا لا؟ يبقى نطق بالكلمة ظاهرا وليس عنده الباطن والأقرب إلى أن التقسيم التي معنى في الحديث هي أن الإسلام ذكر الأشياء التي يدخل بها الإنسان الإسلام وهي الشهادة مع وجود القدر المجزئ من الإيمان ويكون الإيمان المذكور في الحديث هو الإيمان الكامل كمال وجوب أو كمال استحباب ويكون الإحسان هو أعلى درجة منهما ولذلك العلماء يقولون أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا يعني ليس كل مسلم مؤمن ليس كل مسلم قد حصل الإيمان الواجب أو المستحب إنما لابد في الإسلام أن يكون معه قدر مجزء من والله لو فهمتوا دي كفاعلنا النهار أنا عايزك أتركز في دي تماما لأنها أمور تفتح لك بعد ذلك مسائل كثيرة جدا قال ومن فوائد هذا الحديث العظيم أن الإيمان بالله أهم أركان الإيمان وأعظمها ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تؤمن بالله قال والإيمان يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ليس هو الإيمان بمجرد وجوده بل بد أن يتضمن الإيمان هذه الأمور الأربعة أن تؤمن بوجود الله وأن تؤمن بربوبيته أنه الخالق والرازق والموحي والمميت والذي يدبر الأمر والذي له الملك والملك وأنه السيد الذي يشرع الذي له حق الأمر والنهي وكذلك أولوهيته أن العبادة لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى ولا يشرك معه أحدا وأن تؤمن بأسمائه وصفاته قالوا من فوائد هذا الحديث العظيم إثبات الملائكة والملائكة عالم غيبي وصفهم الله بأوصاف كثيرة في القرآن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وكيفية الإيمان بهم وكيفية الإيمان بهم أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم ومن لم يعين لأسمائهم فإننا نؤمن بهم إجمالا يعني نقول أن لله ملائكة من زكر اسمه صار الإيمان بهم هنا على التفصيل واجبا في حق هذا الشخص واضح يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته فهنا إجمال نقول آمن أن هناك ملائكة لله عز وجل فإذا أتانا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال ورسله وجبريل وميكال علمنا أن هناك ملك يسمى جبريل وملك يسمى فيجب هنا الإيمان على التفصيل والتعيين قال ونؤمن كذلك بما ورد من أعمالهم التي يقومون بها ما علمنا منها ونؤمن كذلك بأوصافهم التي يوصفوا بها يعني يوصف مثلا جبريل بأنه شديد القوة فنؤمن أنه كذلك وأتى في السنة أن له ستمائة جناح فنؤمن بذلك أيهم قال وواجبنا نحو الملائكة أن نصدق بهم وأن نحبهم لأنهم عباد الله قائمون بأمره كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يستنكفون عن عبادته ولا يستحسرون يعني لا يتعبون ولا يملون الاستحصار معنى إيه؟ أنه يتراجع نتعرفين المد والجزر الاستحصار زي الجزر جزر. واخذ ذلك فلا يستحسرون يعني لا يتعبون ولا يملون ولذلك قال لا يفترون ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالكتب قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان سنؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسله نؤمن أيضا إجمالا بالكتب ونؤمن تفصيلا للكتب التي ذكرت عندنا كتب التي ذكرت زي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور الذي أنزل على داود وآتينا داود زبورة والصحف التي أنزلت على إبراهيم والصحف التي أنزلت على موسى بعض أهل العلم يقولون الصحف التي على موسى التوراة بعضهم يقول غيرها فأيا كان فهذه ستة قد ذكرت ينبغي الإمام بها على التفصيل قال أما تفصيلا فإن الكتب السابقة جرى عليها التحريف والتبديل والتغيير فلم يكن للإنسان أن يميز الحق منها والباطل وعلى هذا فنقول نؤمن بما أنزله الله من الكتب على سبيل الإجمال وأما التفصيل فإننا نخشى أن يكون مما حرف وبدل وغير هذا بالنسبة الإيمان بالكتب أما العمل بها فإن القرآن لما نزل كان ناسخا لكل الكتب السابقة عليه ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالرسل وجوب الإيمان بالرسل فنؤمن عليهم الصلاة والسلام فنؤمن بأن كل رسول أرسله الله فهو حق أتى بالحق صادق فيما أخبر صادق بما أمر فنؤمن بهم إجمالا وتفصيلا إجمالا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه، ومنهم من لم نقصص عليه، فهناك رسل لم تقصص علينا وتفصيلا كل من ذكر اسمه في القرآن نؤمن به كذكر الخمسة الذين هم من أول العزم من الرسل كما في قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومن فوائده قال الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي آخرا لأنه آخر المطاف للبشر فيقول إن البشر أربعة دور الدار الأولى وهي بطن أمه الثانية الدنيا الثالثة البرزخ الرابعة اليوم الآخر ولا دار بعده فإما إلى جنة وإما إلى نار والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيدخل في ذلك ما يكون في القبر من سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه قوله عن ربه لأن من أحد الأسئلة الثلاثة من ربك صح؟ يعني من ربك؟ آه ها؟ من كنت تعبد هكذا ورد التصريح بها في حديث عند أبي داود في كتاب البعث قال من كنت تعبد بسؤال بس هنا عن الإيه عن الإلهية والإلهية الإله الربوبية تستلزم الإلهية والإلهية تستلزم الربوبية أيضا وتتضمن الأسماء والصفات فإذا من ربك أي من كنت تعبد وما يكون في القبر من نعيم أو عذاب ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره وذلك بأن تؤمن بأمور أربعة طبعا أنا ما كنتش والله ناوي أقول الكلام ده ولكن يعني أنتم ستدرسونه في التوحيد ولكن لالتزام نقرأه ويعني نحاول أن يعني تأخذوا فكرة ولو بسيطة عنه قال الأول الإمام بالقدر على أربع مراتب أو أربع نقاط الأول أن تؤمن أن الله محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا أزلا وأبدا يعني أزلا وأبدا يعني أن الله علمه لم يسبق بجهل ولا يتبع نسيان فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء فالمرتبة الأولى هو علم الله المحيط سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي الثاني أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة إذن علم الله عز وجل كل شيء فخلق القلم وقال له اكتب فكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة الثالث أن تؤمن بأن كل ما يحدث في الكون فإنه بمشيئة الله لا يخرج شيء عن مشيئته اللي هي مشيئة الله النافذة وما تشاءون إلا أن يشاء الله الرابع أن تؤمن بأن الله خلق كل شيء فكل شيء مخلوق لله عز وجل سواء كان من فعله الذي يختص بك إنزال المطر وإخراج النبات أو من فعل العبد وفعل المخلوقات فإن فعل المخلوقات من خلق الله عز وجل لأن فعل المخلوق ناشئ من إرادة وقدرة أنت الآن تفعل شيء تكتب الآن مثلا هذه الكتابة تحتاج إلى أمرين حتى توجد هذه الكتابة الإرادة والقدرة فالله خلق الإرادة وخلق القدرة فكان الفعل الذي فعلته والكتابة فالكتابة أيضا مخلوقة لله عز وجل أقول لكم زي إيه إنسان تزوج الأب مخلوق ولا لا والأم مخلوق فإذا أنجب ولدا الولد ده مخلوق ولا لا مخلوق. يقدر يقول ده هذا من فعل أنا وليس من فعل الله ما نقدرش نقول كده إنما نقول هذا خلق الله عز وجل نعم أنت كنت سببا أعطاك الله القدرة واعطاك الإرادة فأوجد هذا الولد فهو مخلوق أيضا لله عز وجل والعبد وصفاته مخلوقة لله عز وجل فكل ما في الكون فهو من خلق الله تعالى ولقد قدر الله عز وجل ما يكون إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأذا ثابت في حديث عبد الله بن عمرو ابن العرب فما قدر على الإنسان لم يكن ليخطئه وما لم يقدر لك لم يكن أو له لم يكن ليصيبه هذه أركان الإيمان الستة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بها جميعا إنما طيب وأن نؤمن بالقدر خيره وشره يعني إيه وشره هل في قدر الله شر؟ نقول أن القدر يطلق على معنيين المعنى الأول وهو فعل الله عز وجل والتقدير والمعنى الثاني يطلق على المقدور أي الشيء الواقع على العبد إذن القدر يطلق على كم معنى؟ على اتنين تقدير الله عز وجل وفعله والمعنى الثاني وهو المقدور أي الشيء الواقع على العبد ففعل الله عز وجل كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أي لا ينسب إليه شرا وقال تعالى بيده الخير فالله الله عز وجل بيده الخير ولا ينسب إليه الشر أي إلى فعله إنما المقدور الواقع على العبد هو من ال من الشر لأنه قد لا يلائمه يعني إنسان أصب مرض هذا المرض شر ولا خير لهذا الإنسان شر لأنه يعني يعني واقع عليه ويؤلمه ده معنى الشر إنما لما وراءه من الخير الذي قدر الله أن يكون منها زوال الزنوب والمعاصي، منها رفع الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، فساعتها يعلم أن تقدير الله عز وجل له خير وإن كان هذا الأمر مؤلما بالنسبة له. وضحت خيره والشر؟ طيب. يبقى الشر بالإضافة إلى العامل، عندما إلى فعل الله عز وجل كل فعل الله خير. قال ومن فوائد هذا الحديث بيان الإحسان وهو أن يعبد الإنسان ربه عبادة رغبة وطلب عبادة رغبة وطلب كأنه يراه فيحب أن يصل إليه وهذه الدرجة من الإحسان الأكمل فإن لم يصل إلى هذه الحال فإلى الدرجة الثانية أن يعبد الله عبادة خوف وهرب بالعذاب ولذلك قال عليه وسلم فإن لم تكن ترى فإنه يراك أي فإن لم تعبدك كأنك ترى فإنه يراك هنا أن تعبد الله كأنك ترى هذه عبادة يعني كما يقول عنها بعض أهل العلم يقولون هذه مرتبة المشاهدة والمشاهدة هنا ليست بمعنى مشاهدة ذات الرب إنما مشاهدة آثار أسماء الله آثار أسماء الله عز وجل إزاي الكلام ده؟ أن يعلم أن الله عز وجل سميع، صح؟ فإذا تكلم بكلمة علم أن الله يسمعه. هنا يشاهد الإيه؟ يشاهد اثر الصفة، وهو أن الله مطلع عليه بسماع كلامه أو برؤيته. يعني عائشة رضي الله عنها لازم. بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله, الله قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها أما الساعة فلا يعلم أحد متى تكون إلا الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي وإنما من أدوات الحصر أي علمها عند ربي لا عند غيره لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى قال فأخبرني عن أمارتها الأمارة الدلائل والعلامات الأمارات الدلائل والعلامات كما قال تعالى فقد جاء أشراطها، أشرطها يعني علامتها. جمع،, جمع إيه؟ ها؟ جمع شرط شرط بفتح الشين ور شرط. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمه ربتها بمعنى سيدتها ومالكتها. أي أن البنت التي هي ابنة لهذه الأم تكون هي السيدة وتكون هي المالكة لأمها وهذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيكسر حينما توجد يوجد الإماء ويوجد الرقيق فكانت كان الأمراء والملوك يتزوجون من الإماء فإذا تزوج الحر من الأم فولدت بنتا هذه البنت تابعة للحرية لأبيها فتكون البنت حرة ومالكة أيضا لمال أبيها فتكون مالكة لأمها وتسمى أمها أم ولد في هذه الحالة في بعض الروايات قال أن تلد الأمة ربها وربها هنا بمعنى أيضا سيدها ومالكها وله نفس التأويل الذي مضى في بعض الروايات قال أن تلد الأمة بعلها بعلها يعني بعلها البعل في اللغة أصله السيد المالك كما في قول تعالى أتدعون بعلا أي أتدعون ربا فيكون أن تلد الأمة ربها بعلها أي ربها أي مالكها وسيدها ويقول التأويل كما ذكرنا. والبعل أيضا يطلق على الزوج وهذا تأويل حسنه النووي رحمه الله قال أن تكسر الإماء فساعتها يكسر بيعهن أيضا بيع الإماء بعدما تلد وهذا من فساد الأحوال فتدور هذه الإماء مرة أخرى على أناس كثيرين قد تقع في يد ابنها فيشتريها وتزوجها على أساس أنها زوجة وليست هي أمه ده هذا تأويل ولكن يعني الأولى أن نحمل هذه الثلاث روايات على معنى واحد وهو المالك والسيد لها إذا البعل هو المالك أو السيد فيكون بمعنى أيضا ربها كما في هذه الروايات قال وأن ترى الحفاة العراه العالة العالة بمعنى الفقراء رعاء الشاء الرعاء يقل لهم أيضا الرعاة الرعاة وهم أهل البادية وأشبههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا قال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يبقى هذه من أمرات الساعة أي علاماتها وهذه الأمارات هنا الأمارة إذا ذكرت الأمارة عموما إذا ذكرت لا تقتضي مدحا ولا زما إنما بعض الأمارات يكون فيها ذم وبعضها يكون فيه متحا بما فيه ذم كهذه الأمار التي معنا وأن ترى الحفاة العراتة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذه أشياء من الأشياء المزمومة طب الأشياء الممدوحة كقول عليه وسلم في حديث البخاري حديث عوف بن مالك أعدد ستا بين يدي الساعة ذكر منها قال موتي ثم فتح بيت المقدس, بيت المقدس فذكر أن فتح بيت المقدس من علامات مزمون ولا ممدوح ممدوح إذا ذكر الأمارة أن نقول هذه أمارة من أمارة الساعة لا تقتضي متحاً لا ولا زماً إلا بدليل آخر يدل عليها في بعض روايات هذا الحديث قال وأن ترى الحفاة العرات الصم البكمة ملوك الناس حفال عرى الصم البكم يعني صم بكم يعني لا يستفيدون بسمعهم ولا يتكلمون كلاما حسنا صم بكم عمي في قلوبهم أيضا يصيرونهم ملوك الناس هذا الحديث استدل به أحد مشايخ الضلال وهو القذافي استدل به هذا المجرم على أن الليبيين قد مدحوا في إحدى خطاباته قال كده قال المصريين عملين يجبوننا أحاديث منها مثلا يعني استوصوا بأليها خيرا والأحاديث بكلها أنتم أيضا قد ذكرتم في السنة فسألوه احنا ذكرنا في السنة فين ألمش النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن ترى الحفاة العرات العالة يتطاولون في البنيان وأنتم تبنون القصور في الصحراء تشوف الاستدلال العجيب الغريب الذي لا نتعجب أن يخرج من هذه الشخصية المريضة ناسى الله عز وجل أن يورينا فيه آية كأمثاله السابقين طبعا هذا المجرم كان يقتل على صلاة الفجر لكن ننت سؤال ده احنا هنا كنا في كرم يعني ذكر لي بعض اخواننا من جاء ليدرس هنا الدكتورة في الهندسة قال محمد يا شيخ محمد انتم في, يعني في فسحة من امركم يقول لا يجرؤ احد عندنا ان يصلي بالناس اماما الخمس صلوات يعني لو خمس صلوات يتاخذ على طول ده ملتزم بالصلاة وقال لي ايضا ان ممنوع ان حد يلقي درس يعني بعد الصلاة واحد يتدار كده يقول اذكر بكلمة ساعت على طول يسحب الى مقر امن الدولة عندهم الذي كان يسميه مقر مكافحة الزندقة والزنادق عند هذا المجرم هم السلفيون الذين يتمحك فيهم الآن والملتزمون واخذ ذلك وطبعا عن طريق المال وعن طريق النساء كان ينشر الإسلام الخاص به إسلام خاص به هذا المجرم ذهب إلى إيطاليا في إحدى السنوات وفي نابولي مش نابولي في إيطاليا برضو طيب ماشي أنا معرفش غير مكة والمدين <تصفيق> فالمهم راح نابولي وفي قلب الميدان فرش في نابولي الخيمة بتاعته الغبية دي بتاعته وطبعا مع الحرس الجمهوري بتاعه من النساء ايضا وهذا من اعجب العجب وطلب من رئيس الوزراء المجرم ايضا بيرلس هذا المجرم ان يأتي بثلاثمائة ثلاثمائة من النساء لهم مواصفات خاصة الطول معين الشعر المعين العين المعينة عايز ثلاثمائة يعمل بهم ويهب بهم إذا أراد هذه الثلاثمائة حتى يأتون يعلمون الناس الدين في ليبيا تخيل امرأة دي تعلم الناس الدين إيه بقى دين إيه اللي هتعلمه دين واحدة ونص لا أكثر لا أقل فتخيل هذا الإجرام الذي كان يفعله زحف بجيش قوته ستون ألف مقاتل ستون ألف مقاتل عشرين ألف من المقاتلة المرتزقة و40 من الحرس الثوري تعرفين زحف ليه لان في بعض الناس في المسجد كانوا يعطون درسا بعد صلاة الفجر ويجلسون الى الشروق عشان يصلوا الضحى فقال هؤلاء الزنادقة في بلدنا فارد ان يطهر هذه المسألة فتعجب من هذه الشخصية العجيبة ولذلك صدق من قال يعني الشعب يريد مش اسقاط الرئيس الشعب يريد علاج الرئيس هذا المجرم يعني كان من احسن التعبيرات التي قرأتها ان واحد قال ان الشخصية دي بعد, بعد كده المفروض يجيبه في سبيستون للاطفال لانه جمع بين متناقضات اول حاجة التوك توك الشمسية اللي كانت معاه غريبة والمزيع الذي كان واقف امامه برضو شخصية غريبة برضو فانسان عجيب وغريب ونحن قد ابتلينا بهذه الشرزمة العفنة الصم البكم فعلا الذين هم صاروا رؤوسا للناس فتخيل واحد يدرس الكتاب الأخضر وليس الأخضر يدرسه ويجعله دستورا عليه العطاء والمنع وعليه الحرمان رافع في الدولة الذي يحفظ الكتاب الأخضر لابد أن يكون بعد كهو وزير وكذا إنما اللي يحفظ القرآن طبعا بعض الناس يقول لي طيب ما هو كان عامل مصابقة للقرآن الكريم ما هو ده من باب التزوئ بقى فأخذ بالك. يعني الباطل المحض لا يكون مقبولا عند الناس إنما لابد من أن يشوب الباطل هذا شيء من الحق حتى تستثيغه بعض النفوس صح ولا لا قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن بيعملوا إيه يوحي بعضهم إلى بعض بيوحي زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعل فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون فإياك أن انت يلبس عليك الآن أيضا من ضمن التلبيسات الذين ينادون بالدولة المدنية والدولة الديمقراطية وكده نقول صيفوا لنا بضاعتكم حتى نعلم ما عندكم قبل أن نمرر مثل هذه المسائل فإذا دولي الحفال عرال عالة يعني غاية ما هنالك أن يرعى بعض الإبل يرعى بعض الغنم الشاء كما قال هنا رعاء الشاء رعاء الشاء دول أغلبا ناس فقراء ده عنده كم معزة يعني لم يقل رعاء الإبل فهم ناس أغنياء إنما يتحولون وينصرفون إلى التباهي بالإيه بالعمارات الطويلة يقول لك احنا عندنا أكبر نطاحة سحاب ولماذا تنطح السحاب وماذا فعل لها يعني أمر عجيب نسأل الله العافية ولذلك هذا من الأمور التي يعني لا تشرع ان الانسان يتطاول في البنيان بلا داعي انت محتاج شاءة محتاج اتنين ابن شاءة اتنين انما مش تبني برج عاجي خمسين دور كلهم فراغ وانت قاعد في الدور الارض مع زوجتك ومعك ولد وبنت لانك تأخذ بتحديد الناس فأمر عجيب يعني امر يعني مستغرب قال ثم انطلق اي جبريل عليه السلام قال فلبست مليا ملي بتكلم؟ سيدنا عمر رضي الله عنه مليا أي وقتا طويلا في رواية أبي داوود وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بعد ثلاثة أيام قال فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم وهذا من الأدب الجم أن ينسب العلم إلى عالمه وأن الإنسان إذا لم يعلم قال الله ورسوله وهذه في الأمور الأخرىية الأمور الأخروية أما الأمور الدنيوية فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الله أعلم يعني واحد بيقول لواحد صاحبه أنت تدخني النهاردة قال له الله ورسوله أعلم هل تفدي تنفع؟ تنفعش إنما يقول الله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم في رواية أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يردوا شيئا أو فلم يروا شيئا فقال الرسول الله هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم الجمع ما بين الروايتين أن قال لهم ردوه علي وبعدين قال لهم ده جبريل أن عمر جلس إلى أن مشى جبريل فمشى عمر وفأنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الباقين وكان منهم أبو هريرة ردوه علي فلم يروا شيئا ثم أخبر عمر بعد ثلاثة أيام وفيها طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أو أخبرهم من السائل حتى تقع هذه المسائل موقعا مهما عندهم أنا بقول في حاجة؟ طيب أنا مسألة الحديث دا ده... الحديث دا غاية في الأهمية نصحنا بعض المشايخ أن نعمل مع هذا الحديث فيهرس ان أنت تراحل بيت تكتب الدين فوق إن أتا قال أتاكم يعلمكم دينكم فهو ده الدين يعني أنت تسأل في قبرك ما دينك عن هذه السلاسة تسأل عن الإسلام وتسأل عن الإيمان وتسأل عن فأنا بقول لك اكتب الفهرز في البيت وكلما حضرت درسا في هذا المعهد المبارك ان شاء الله تبارك وتعالى روح البيت يعني انتوا بدأتوا في كتاب الصلاة ولا لسه, لسة انتوا في الطهارة قل ايوة شهرت من شروط الصلاة انا لسه وتقيم الصلاة فأخذ ذلك لما تخلص الصلاة قل وتوت الزكاة هبأتعلم هذه المسائل نظريا وأعمل بها وأدعو إليها فأكون بذلك بفضل الله ناجيا من الناجين نسأل الله عزوجل أن يجمعنا مع نبيه في الآخرة في جنته ودار مقامته. تفصبرا يعني أنا ما ما يعني ذا حنست بالكامل في هذا طلب العلم الكتاب بتاع شرح الأربع النواية تعليقات الشيخ العسامين موجودة عليه. بعض النسخ مش موجود فيها التعليقات فأنا أبشركم إن شاء الله ممكن قبل المرة القادمة يعني أو المرة التي بعدها بالكثير جدا إن مجلس الإدارة في المعهد طلب أن يكون هناك كتيب مختصر فيه الفوائد وفيه مع الكلمات والشروح على الطريقة المدرسية إن شاء الله يكون متوفر لديكم بإذن الله تبارك وتعالى يعني خلال اسبوع أو بالكثير يعني سلام أنا... عليكم اخوة تحدى بس لحظة كده الاخوة اللي ما جابتش الصور تجيب الصور بصورة لان الكرنيات وقفة